قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهوتهم الشياطين كالذي استهوتهم الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة